سماء عماد لها وأرض تسير وفوقها قمم الروابي فضاء لا انتهاء له وشمس تنير بحسبة بين السحاب فشد كيانك الأدنى برب تنام على بقربه شرف الجنابي طويل الشوق يماقافغ ترابي ثقيل في الحياة. من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا دواهي تدوسين مصاحب بالترابي وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الوراء أم العجاب ولو تبعات المكتفيها بالذهاب طبيل الشوق يبقى في اغترابي في الحياة من الصحابي ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسينت صاحب بنت غابن من اريد وهو يدري بأنك في الوراء والعجابي ولو لا ان لي نال الجميع لن كائنات له تحاب شوادد انه فرد جليل الا رى الله في جميع الكائنات فرد جليل على رغم المجاهر بالكنابي تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهديك التأمل للصواب ومدى الطرف في كل فالك سوف يرجع بالجوابي طويل الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحابي ومن يأمنك يا دنيا الدواب جوسي نصير مصاحب التعبين واجقم من مريد كي وهو في الوراء من مع